لهبة يا شريك لهبة اشهد وانا محمدها عن دور رسول. احنا كنا اتكلمنا للاصل في الايه? في العلامات. اللي هي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتكسر بالايه? تجرب الايه? بالكسرة. وتجزن بالسكوم. فقلنا اللي فيه علامات مختلفة عن العلامات دي. فاول حاجة هي الاسماء الستة. قلنا اللي هي ترفع او الخامسة بقى. ترفع بالايه? بالواو. وتنصب بالالف وتجرب الايه? بالياه. ثاني حاجة المثنى، ثاني حاجة ايه؟ المثنى. بيقول ايه بقى في المثنى، والمثنى اللي هو إن شاء الله نعرضه ناخد المثنى وجمع المذكر اللي إيه؟ السن. ماشي؟ طيب. بيقول هو المثنى فيرفع بالالف. وإيه ويجر وينصب بالياء وجمع المذكر السالم كذئ دونا فيرفع بالواو والاثنين بقى اللي هو المسنّة والجمع المذكر السالم يجراني وينصباني بالياء ماشي يبقى المسنّة يرفع بالالف ويجر وينصب بالياء وجمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء طيب ومعهم بقى بيلحق بيهم فلبيلحق من المسنّة كلا وكيلته بس بشرط مع الضمير يعني لازم يكون إيه كلاهما كلتهما فنقول كلاهما بالرفع كلاهما بالجر والنصب أما لو قلنا كلا الرجلين أو كلتا المرأتين فإيه فدي حالة تانية مش هتعرب إعراب المثنى وكذا إثنان وإثنتان مطلقا وإن ركبة يعني إثنان وإثنتان على طول يعني كلا وكلتا بتعرب إعراب المثنى بشرط اللي هو يكون بعديهم ضمير أما إثنان وإثنتان فيعربان إعراب المثنى مطلقا يعني على طول وإن ركبة يعني حتى لو كانوا في تركيب يعني إثنى عشر لو كانت مرفوعة إثنى عشر أو إثنى عشر لو كانت منصوبة أو, أو مجرور يبقى على طول بتعرب إعراب الإن طيب والحاجات بقى اللي هي تلحق بجمع المذكر السالم اللي هي زي إيه يبقى الحاجات اللي بتلحق بالمسنة كلا وكلتا واثنان واثنتان. طب الحاجات اللي بتلحق بجمع المذكر السالم. قلو. فترفع بالواو قلو. وتنصب وتجر الياء قلي. ماشي? وعشرونة واخواته. يعني عشرون سلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون دسعون. ماشي? ترفع بالواو عشرون فتنصب وتجرب الياء عشرين ماشي وعالمون جمع عالم يعني ماشي فترفع بالله وعالمون وتجرب وتنصب عالم عالمين وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وباب يبقى عالمون وأهلون ووابلون وأرضون وأرضون خالبا لكم بنصب بفتح الرأى يعني الراء فتح وأرضون دي كلها ايه حاجات لوحدها أما بقى سنون وباب يعني واللي زي سنون وبردو وبنون وعليون وشبهه كالجمع عليون برضو وشبهو فيبقى سنون في زيها وعليون في زيها برضو كالجمع هنشرح نشرح بقى الكلام ده إن شاء الله فإيه في, في شرحه هو. طب الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كزيداني والعمراني ماشي وجمع المذكر الثالث كَالْزَيْدُونَ وَالْعُمَرُونَ. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن اللي عن الضم. إحنا قلنا لما يكون في حاجة أصلية فب حاجة فرعية فالفرعية بيقول نيابة عن اللي عن الأصلية. فالأصل في الرافع الضم فيقول اللي يرفع بالألف نيابة عن الضم. وجره ينصب ليه نيابة عن القصرة والفتحة. تقول جاءني الزيداني كده مرفوع بالالف نيابة على الضمة ورأيته ازاي ومررت بالزين ديني وحملوا عليه في ذلك أربعة الفاظ يعني اللي هو ايه اه شبه للمثنة يعني بشرط ولفظين بغير شرط فاللفظين اللدان بشرط كلا وكلتا وشرطهما ان يكون مضافين الى الضمير يبقى عشان نعرب اعرب المثنى لابد لهم يكونوا ايه مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما. يبقى كلا هنا مرفع بالإيه بالالف نيابة عن الضم. ورأيتوا كلاهما. يبقى منصوبة بالياء نيابة عن الإيه فتح. ومررتوا بكلاهما. منصوبة باليا م مجرورة باليا نيابة عن الإيه عن الكسر. فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالالف على كل حال. كان مضافيني إلى الظاهر يعني إلى اسم ظاهر يعني كلا الرجلين ماشي؟ ففي الحالة دي هيبقى إيه؟ هيبقى بالألف على كل حال فتول جاءني كلا إيه؟ أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكونوا إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتى والعاصر فبتقول إيه مرر جاءني كلا أخويك يبقى كلا دي إيه فاعل مرفوع بضم مقدرة إيه آه على الألف أو في الألف ماشي لأنها إيه لأنه لأنها مقصورة تقول كذلك زي الفتح جاء الفتح تعرضها نفس الإيه اللي أعرض وبرده نفس الكلام بقى في نصب جر وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما هما رفعا وكلتا هما جرا ونصبا أما بقى لو هتقول كلتا أختيك فسواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجبوعة هتبقى كلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها فالظوان اللذان غير شرط إثنان وإثنان تقول جاءني إثنان وإثنان مرأيت إثنين وإثنين ومرت بإثنين وإثنين فتعر فتعرّبهما فتعرّبهما إعرابا مثنى وإن كان غير مضافين يعني سواء مضافين أو غير مضافين في كل حال يتعرب إعراب الإيه مثلا وكذا تعربهما اعرابه إذا كان مضافين للضمير نحو إثنائهم اثنيهم اثنيهم او للظاهر اسم الظاهر يعني نحو اثني اخويك او اثني اخويك اثني اخويك او كان مركبين مع العشرة نحو جاءني اثني عشرة ما كانت ايه مرفوعة بالالف ورأيت اثني عشر منصوبة بالياء ومررت باثني عشر مجرورة بالياء ماشي الكلام ولا في مشكلة؟ وأما جمع المذكر السالم فأنه يرفع بالواوي وجر وينصب بالياء تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين ماشي وحمل وحمل أو حمل وعليه في ذلك الفضل يعني الملحق بجامع المذكر السالم حاجات منها ألو قال الله تعالى ولا يأتلي ألو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا ألو القرب ولا يأتلي ألو ألو دي إيه فاعل مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه ملحق بجمع المذكر الايه السالم قل الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا اول القربه اول الثانيه اعرابها ايه مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحه لانه ملحق بجمع المذكر السالم ما فيولي فقول فاعل وعلامة رفعه وقول مفعول وعلامة نصبه خلت إن في ذلك لا ذكر له لقول الألباب مزور ومنها عشرون وأخواته إلى التسعين ومنها أهلنا قال تعالى شغلتنا إيه أموالنا وأهلنا يبقى أهلون هنا ماشي يبقى اسم معطوف مرفوع بالواو ماشي من أوسط ما تطعمون أهليكم أهليكم هنا مفعول به منصوب بالإيه بالياه إلى أهليهم أبدا اسم مجرور بالياه الأول فعل والثاني مفعول والثالث مجرور ومنها وابلون وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير ماشي ومنها أراضون بتحريك الراء ما يجوز إسكانوها بس في ضرورة إيه؟ الشعب النبي صلى الله عليه وسلم قال من غاصب قيد شبر من أرض طوقه الله من سبع أراضينا يوم القيام فأراضينا هنا هتبقى إيه؟ مضاف إليه؟ مجرور بالإيه؟ بالياء لأنه ملحق بجامع المذكر السلام تفضل يعني حبيب فين النون هي لا هي اهلون ما هي النون بتتحذف ما هو في جمع المذكر السالم عموماً النون بتتحذف لما يكون إيه مضاف فبتقول ايه, إيه, إيه دخل مثلاً معلمه الفصل الثالث تقولش معلمون الفصل الثالث عشان فيه مضاف عشان هي مضاف وفي مضاف اللي يعني يعليه فهي أي جامعة مضكرة سالم أنه بتحدث لما تكون مضاف ويلحق به بقى الملحق بجامعة مضكرة السالم تمام. ومنها سنونة وبابه طيب وهو كل اسم ثلاثي يبقى سنو سنون مش سنون بس وكل اللي زيها ايه بقى اللي زيها؟ كل سمن ثلاثي حذفت لام ماشي؟ هو دلوقتي سنة ماشي؟ سنة دي السين دي الفاء بتاعته في الصرف يعني والنون دي العين والايه؟ والتين المربوطة دي الايه؟ اللام ماشي؟ فبيقول بقى هو كلس من ثلاثين حدفت لامو لامو هنا اللي هي إيه؟ التاء بتاعت سنة وعوض عنها هاء التأنيف ولم يكسر يعني عوض عن الهاء دي عوض عن اللام دي هاء التأنيف يعني تعوض عليها بهاء التأنيف ولم يكسر يعني لم يجمع جمع تكسير ألا ترى أن سنة أصلها إيه؟ سنة أصلها سنو أو سنة من غيرته مربوطة يعني هيه بس ماشي قال لي قلنا اللي هي أصلاها كده البدليل قولهم من عرب يعني في الجمع بالألف والتاء لما بيجمعوها سنوات أو سنهات فلما حذفوا من المفرد اللام اللي هي الواو أو الهاء فلما حذفوا من المفرد اللام اللي هو صرفيا يعني وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها بتاء التأنيث اللي هي سنة تهي المربوطة يعني أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم أعني مختوما بالواوي والنون رفعا وبالياء والنون جرراً ونصباً ليكون ذلك جبرا لما فاته من حسف الله ما علم العلل يعني؟ هذا بيشرح لك إيه اللي خلت العرب تنطقها كده؟ يعني ليه هي أصلها أصلاً جمع تكسير يعني كان ممكن تكسر يعني وما كسرتش وتعاملت وانتحقت بجمع المذكر السابق ماشي وكذلك القول في نظائره يعني زي بقى سنح كده نظائرها وهي عضة وعضون فعضه اللام بتاعها كانت مش تهم ربوطة وبعد كده بقت ايه تهم ربوطة ماشي فما بقت تهم ربوطة بقت تجمع على ايه على عضون مرحق بجمع المذكرة السالس والآية بتقول إيه الذين جعلوا القرآن إيه عظيم يعني إيه عظيم عظة يعني إيه؟ متفرقا يعني عظة يعني متفرق يعني الذين جعلوا القرآن متفرقا أشياء متفرق. ماشي يبقى جعلوا هم القرآن عظيم يبقى عظيم دي إعربها مفعول به تاني منصوب بالإيه ملياء لأنه ملحق بجمع المذكر السادس والآية برضو ايه يبقى بيقول ليه وكذلك القول في النضائلة وعظه وعظون وعزه وعزون عزه برضو في المعنى اللغوي زي عظه كده يعني بمعنى متفرقين برضه ماشي عن اليميني وعن الشمالي ايه عزين. عزين يعني متفرقين وهم اقرباء من بعض من جهة المعنى اللغوية ماشي وان كان طبعا في اختلاف بس اختلاف دقيقين فضل تبقيمت أن جمع على حديث مدرسة عليه <سؤال> وأنت كم على سني سنوات كده؟ نعم هو قالك سنوات وسنين دي الأصل يعني أصلها سنوات وسنين. فما ذي؟ أنت رأيك سبحانه وتعالى؟ هم يلاقين العرب العرب بيقولوا سنون. ماشي؟ وفي نفس الوقت هم من ناحية الصرف لقوا اللي هي تمشي سنوات وسنين. ماشي؟ فبي ايه؟ فبيشرح. فبقالوا اللي هي صرفاً المفروض تبقى سنات وزناية طب ليه العرب يقولها سنون فقالوا بقى ايه الشرح اللي هو قال هو ده فهمتوا ولا طيب ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون بنون في الرفع وبنين وبنين في الجر والنصب. وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى وسمي بها به أعلى الجنة، وأعرب هذا الاعراب نظرا إلى أصله. ماشي، فعليين في الأصل جمع لـ لعلي. ماشي، علي جمعها إيه، علي. ماشي، طيب أطلقت المعنى. بتاع اللي دي على أعلى الجنة، فأعلى الجنة أعلى الجنة هي مش قاعة في الحقيقة، أعلى جنة أعلى جنة ده إيه؟ ده حاجة مش مش قاعة، مش ولكن هي أطلقت على إيه على معنى الجمع اللي هو علיליين، فلما أطلقت على معنى الجمع اللي هو علיליين عربت إعراب نظرا إلى أصله، فهم هذا يقول إيه وكذلك علين وما أشبهه مما سمى به من الجموع يعني إيه يعني هو الأصل اللي هو أصلاً جمع وبعدين تسمى به حاجة تانية مش جمع فأعربت إعرابه فعشان كده ما قالوش ده جمع مذكر سالم عشان ما في حاجة مش, مش جمع مذكر سالم ولكن ما أقولش حق بجامع السالم لأنه خد اسم الجمع ماشي ألا ترى أن علينا في الأصل جمعه لعلّي عارفين الأقرب من كده إيه؟ أفهمكوا لما تسمي واحد زايد لا تسمي زايدون أنت سميت واحد بإيه؟ بزيدون فالأصل اللي زايدون دي جمع زايد يعني 5 اسمهم زايد مشين فتقول إيه؟ جاء زايدون ده الأصل فجيت واحد سميته زايدون فبتعامله معاملة إيه؟ الجمع لما بتيجي ترفع بتقول جاء زيدون مع انه واحد طب لما بتيجي تنصب تنصب وتجر بتقول ايه مررته بزيدين او ايه ضربته زيدين مع انه واحد ولكن خلاص هو عشان هو اصلا واحد بس خد معنى الايه الجمع لو واحد اسمه زيدون لو واحد لو علم حي ايوه ايوه اه اه في خلاف طبعا بس يعني اه بيقولوا كده عليه ماشي فايه فهو مع انه واحد وعلم بس ايه بنرفعه بالواو وبنمره وبنصو بالياء زي جمع مذاكرة سنه وبنقول ملحق بجمع المذاكرة السالم نفس الكلام بالضبط عليون عشان هو خد عشان نفس المعنى في عليون بالضبط زيها فالشيخ فهو كده مين ايه كذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع يعني انت ربنا جعل أعلى الجنة ده اسم سمى بعليون اللي هو أصلاً جمع زي ما أنت تسمي واحد زيدون، هو أصلاً زيدون دي جمع ماشي؟ ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة وأعرب هذا الاعراب نظراً إلى أصله قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما معليون. مع, مع أن عليين وعليون ده إيه؟ اسم الأعلى إيه؟ الجنة فعلين الأولانية اسم مجرور مليان، وعليون الثانية مرفوع بالأي بالواو. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون، ورأيت زيدين ومررت بزيدين فتعربه كما كنت تعربه حين كان إيه جمع. فبيل هذا أفصح لغات العرب تحت. ماشي؟ في إعراض ما سمي به مما أصده جمع مذكر سال. هاي أحمد؟ نسوي له. فدي أفسح اللغات. ومن العرب من يلزمه الياء ويعربه بحرقات ظاهرة على النون بعد الياء. ماشي؟ اللي, اللي انت كنت عايز تقوله. يعني لو عايز يتعامل معاه عالم. فزي ما هو هيعمل ماشي؟ ولكن الأفسح زي ما قاله. ماشي؟ وصلى الله على محمد وسلم تسليمين كثيرا. حس الموضوع تاني انا خايف اطول عليكم. عشان الناس بتبقى عايزه ما تتأخرش. Sitten pidän sitä, että minun täytyy